استمع إلى الحوار ثم قرأه واكتبه في دفترك الصوم أهلاً وسهلا يا أبي أهلاً بكم غدا سنصوم إن شاء الله أنا أريد الصوم هذه السنة يا أبي ممكن أن تصوم لأن عمرك أصبح 12 عاما وأنا أيضا أريد أن أصوم يا أبي ليس من الممكن أن تصوم كل يوم يا فاتح لماذا يا أبي؟ لأن عمرك صغير ومن الممكن أن تصوم بعض الأيام يا أبي نريد الذهاب معك إلى المسجد لصلاة التراويح. حسنا سنذهب كل يوم إلى المسجد للترويح شكرا يا أبي